لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م و أ ت م ا ل ح ج و ا ل لله ع م ر ة فإن أ ح س ر ت م ي ه اسماء الله ا ا ل ح ل ن فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية, ففديه من صيام او صدقه او نسد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 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله لاما في قلبه وهو أ ل د الخصال